أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا, قالوا أتحدثونهم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 119. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم من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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله 129. وبالوالدين إحسانا وبالقربى واليتامى والمساكين 120. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا من 129. وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون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 وَإِنْ يَا تُقُمْ أُسِرَتَ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ 119. في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون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 وَأَنْتَ النَّعِيسُ مِن مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَيْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ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 فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَثُرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِمَا اشْتَرَوُا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا بغي من ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويدبرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنباء الله من من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون وإذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يامركم به إيمانكم بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل أَبَدًا بِمَا بل بل وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَذْكُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل آروت وماروت 112. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر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 ولقد علموا لمن اشتناه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولأنهم آمنوا واتقوا لمثوبة 111. عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وقولوا وللكافرين عذاب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 ما ننسخ من آية أو ننسهانات بخير منها أو مثلها ألم تعلمن الله على كل شيء قدير ألم تعلمن الله له ملك السماوات لا يمو وليه ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بلي ما السبيل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 ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا ونصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلا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 فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنِ الظَّلَمَ مِمَّنْ من مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا السُّهُوُ وَسَافِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ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 113. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا لايات لقوم يوقنون إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بالحق بشيرا ونذيرا ولا تَسْأَلْ عن اصحاب الجحيم ولن ترضي عنك اليهود ولن نصانا حتى تتبع ملتهم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 آئكَ يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسرائيل اذكروا نعمتي التي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 وَإِذِ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين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 أرطه إلى بيت الظائفين والعتفين والرتع السجود وإذا قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منو ورزق له من الثمرات منامن منهم بالله واليوم لا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 وقالوا كونوا ذنوا نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب ولسباط ولسباط وما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 فسيكي الله وهو السميع العليم صدغة الله ومن أحسن من الله صدغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم 117. ونحن له مخلصون 118. يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولستاط كانوا هودن ونصارى 119. أنتم أعلم أم الله ومن من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 صدق <تصفيق> الله العظيم